أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يقبل توبة عن عبادي ويعفو عن السيئات ويعفو عن السي سَيُّورنا عَلِمَ مَا تَصْنَعُونَ وَيَسْتَجيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيُّورنا جُزُوا مِنْ صَبْلِكَ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شديد لو بسط الله الرزق لعباده لدوى في الأرض ولكن ولكن ينزل بقدر ما يشاء كله <تصفيق guidelines> بعباده خبير وهو الوجي الحميد یا Sophie. Why am و ما موسیقی What have seen in St. Oh, Jackson! لا يقول لا يعبد ظالين وأمن تفرع تظلمي ما عليه تذليل إنما نسير عن الذي Bye. I'm But, terrible... sir, فلا إن الظالمين في 7gi امم